او بانكسارات الكلام صمتي يا صديقي ليس قهرا او خوفا او شحا في الحديث او جهلا مني بمخارج الحروف والعبارات الصمت هو ان تكون حرفا لا يكتب وكتابا لا يقرأ وثرثرة لا تسمع وصوتا لا تقاس اهتزازاته الصمت